كده هتبقى صاخص بصفة مستمر ليه بس راحت علي الصفقة دي ليه بس انا عملت في ظهر دنيات وهو عمل كل حاجة ما زبش حاجة الا ما عملها ومع ذلك اخي بيجح قوي وجريء كل ما تحصله حاجة يا رب انا عملت ايه شمعنا ناك وهو عمل كل حاجة وقد حلم الله عز وجل عليه انه سايب وعايش في حد دلوقتي فالقصد بهذا الاستطراب إن هذا الغلام الذي أنطقه الله تبارك وتعالى علم أمه عشان كده بنقول للآباء دائما لا تجبر ولا على عن على الحيدة عن طريق الله عز وجل كثير من الآباء والشباب بيشتكي إن الأب بيجبره على إنه يقبل شغلانه في المكان الفلان وشغلانه فيها حرام ومع ذلك أبوه يجبره على أنه يدخل في الشغلان دي ده أب مضيع ابنه مضيع ابنه المفروض الأب يحرف على نجاة ولده أنا يعني أذكر لكم شيئا مما مر بي حال ومآل أيضا حتى أقوي قلب الذي تورط في مثل ما كنت سأتورط فيه قبل ذلك لما تخرج من كلية الألسن في كلية الألسن والضغط ده الأهل علي وفتاعني لازم أشتغل مرشي تياحي فالمرشي تياحي أياميها كان مرتبه حاجة كبيرة قوي يعني كان مرتبه بيصل إلى أربعة تلاف جنيه كان ده سنة تسعة وسبعين أربعة تلاف جنيه أيام ما كان الجنيه اسمه لحلوح كان في حيل يعني دلوقتي هو ماشي بعكاز وأستلي العكاز كده مسوي. تخذلك يعني 4000 جنيه يتوى 40 ألف النهاردة ليه بقى المكتب بيديك مثلا 900 جنيه وبعدين لما تكون بقى الجماعة المجموعة اللي انت عملت فرفشة وبتاعه وتقول له من قرع وخوفه والكلام ده برضو ايه لهم دليل لما تكون ظريف وخفيف ولطيف فبرضو ايه بيلموا من نفسهم كده كل واحد ايه كم دولار كده وبتاع والرجل اللي الرئيس بتاعهم كده يشكرك في آخر الجولة وقولك يعني العشر قيام دول احنا اتبسطنا معك قوي قوي اتفضل يعني ايه ده حاجة بقى ايه شكر مننا وتعبير والكام ده وعلى حسب بقى الجماعة المجموعة دي ده كان الناس مريشين وفتاع يبقى ايحة برضو ايه حظك يكون كويس وبعدين بعد كده تقوم واخدتم على خان الخليلي حيث الخيانة واخذلك وتروح بقى اوليك 25% من المبيعات او اكتر كمان ماهي ازازة عدره بتبقى خمستاشر جنيه بيبيعها ب 300 جنيه ولا اصل خوفو كان بيحط منها ومن أرع مش عارف كم بيحبها ومش عارف مين كده وانت بقى عمال ايه عمال تتكلم ايوه خوفو كان بيحط منها كان على طول الازازة قدامه مش عارف الكلام ده ودول الناس جنيه يفرفشوا يعني مسألة الحقائق والكلام ده دي مسألة ماهمش واخد بالك تتصور بقى لما يشتروا لهم 4000 5000 جنيه من تاريخ 25% عرفت ازاي فكل ده لما بيجمع بيبقى مبلغ إيه؟ مبلغ كبير محترم فهي مرة واحدة بس اللي رحتها اول ما شفت المنظر مشيت على طول ودي طبعا كانت يعني كارثة ليه لان خلاص احنا علمناك وكده وبعدين عايزينك بقى ايه تؤدي الدني اللي عليك انك انت بقى تصرف على اخواتك اللي اصغر منك ومش عارف ايه وده ونبني البيت اللي مش عارف ايه والكلام ده فازاي انت تيجي بعد ما باضت لك في القفص والساعة والكلام ده وتتخلى عن المسألة دي اللي وفاة إلّك وفاء وكان المفروض تقوم بالدور والكلام ده هو لكن ما استطعت وكنت دائما يعني في, في, في أدعو الله تبارك وتعالى إنه هو يجبرني ويرفع خسيستي ويعلي كعبي ويوسع علي في الدنيا حتى أريهم أن الذي يعتمد على الله لا يخيب. دائما دعا دا كان دائما في في على لساني وكنت أقول بحرارة ليه كان فيه ضغوط شديدة لان كان في اكتر من كارثة قبل الكارثة دي واختبالك كنت في الكلية معيدة وبعدين اتفصلت وبعدين اشتغلت مذيع في الاذاعة وبعدين تركتها وبعدين جاء ايه الرشاد السياحي وبعدين تركته يعني فشل زريعة هو واختبالك ما تدخلش في مكان الا وتثبت فشلك فيه وجاد بقى قاصمة الظاهر التي لا شوى لها كما يقول العلماء وهو اننا تعيد في الاخر الوظيفة بتاعت اللي جاتي في القول عاملة ان انا تعينت مترجم فوري في مكتب محافظ كفر الشيخ ليه كان زمان سنة سبعة وسبعين انور السيدات ادى للمحافظين سلطة رئيس الجمهورية في التعاقد مع الدول ضربا للروتين لان المحافظ النهاردة لما مثلا يعود يعني حاجة يرفع لمجلس الوزراء ان احنا عايزين مثلا الات الفلانية من البلد الفلانية ومجلس الوزراء يبيت في المسألة وبعدين يرفع ويشوف مسألة طويلة فقال لك بعشان نضرب الروتين يبقى كل ما محافظة لها ميزانيتها والمحافظ يعتبر رئيس جمهورية فيما يتعلق بالميزانية انت شوف بقى دبر امر المحافظة على الميزانية بتاعتك فيبقى محتاجين مترجم لكل لغة من اللغات الحية في مكتب كل محافظة واخدالك فطبعا انا عشان اروح هناك خلاص كنت بقى اشتغلت بقى في, في الازراء ده اللي احنا ايه اللي احنا بنشتغل فيه الوقت وما وماقدرش بقى خلاص يعني ايه مجبأ احببت هذا الطري عارف أبدا أتراجع ولا خطوة واخذلك ثم أكرمني رب سبحانه وتعالى وست علي في الدنيا توسعا أسأل الله أن يعينني على شكره تبارك وتعالى وعلى حمده فالقضي أخونا بهذا يعني شوف ترك فعلا أشياء كانت ممكن للإنسان دلوقتي بقاله قرابة عشرين سنة في المهنة يعني كانزمة دلوقتي رئيس شبكة الإذاعة مثلا يعني لو كنت لسه موجود ولا بتاعه زمان أو كمان وزير, وزير الإعلام ولا حاجة فاخذلك آه يعني مع عشرين سنة خدمة يعني برضو حاجة مش شوية يعني تخذلك ومع ذلك شوف يا شوف كيف أن الله عز وجل يعني من علي وله الحمد في الأولى والآخرة فأنا برضو بدل مثل هو تحدثا بنعمة الله تبارك وتعالى وعشان أقول أباء أقول قلوب الأباء برضو أو أقول أبناء أنهم يتخذوا القرار يتخذوا القرار أن إذا كان يعني شيء يرضي الله تبارك وتعالى أغضب أهل الأرض جميعا وسينصرهم وسيعلي كعبك وسيرفع ختيشتك إذن يقولنا الأباء لا ينبغي لهم بما نعلمه عن محبة الوالد لابنه إن هو يعني يحيد به عن طريق الله سبحانه وتعالى لأن الأباء معروف أنهم على محبة الولد وأنهم يحبون لابنائهم أكثر مما يحبونه لأنفسهم فنحن نرجع الأباء إلى هذا الأصل إلى هذا الأصل إن الوالد او الام يحب لابنه اكثر مما يحب لنفسه فهل من تمام هذه المحبة ان يدخله النار او ان يعرضه لسخط الله عز وجل لا لبطلما انك انت بقى بتحب ابنك لا تعرضه لسخط الله واعلم انك لن تعد قدرك ولن تخرج مما قدره الله لك فخلي قلبك جامد اللي قلبك جامد يعني لن تموت الا وقد استوفيت رزقك واجلك عايزين نترجم ال ال هذا الكلام النظري الى واقع عملي اول ما ينشرح صدرك لهذا الكلام ترى الدنيا على حقيقتها لا يضرك ما فاتك منها خلاص عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني استحيى ابنه عبد الله بن عمر عن أن يقول هذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يقولها ويخسر الدنيا كلها شباء حقارة الدنيا هي في نظر عمر لا تساوي مسألة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو خير عمر رضي الله عنه ما بين أن تكون الدنيا جميعا في كفة وأن يجيب عبد الله بن عمر أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو له بالبركة أو يثني عليه في كفة لكان هذا أولى وأقوى للصحابة كات حياتهم كلها إيمانية حياء أعينهم دائما تطل على الآخرة ما عندهمش قصر النظر الموجود عند المسلمين الآن لا يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها يا موضع السودة حياخد قديه كم متر في كم متر الثوط والعصايا لما تحط العصايا على الأرض حتاخد كم متر في كم متر تاخد إيه طيب الدنيا وما فيها وموضع سوط في الجنة يعني مثلا يعني عبارة عن سنطي سنطي واحد ها في مثلا متر في عشرين سنطر طول العفارة طويلها يا جنة خلاص يبقى سنطي مثلا في عشرين, في عشرين متر او في مترين او في ثلاثة او اربعة خلاص لو احنا حبينا نعرض المساحة دية وهي على النيل مثلا سنطي في مترين دي تسوي كامل طبعا على النيل على سيزن ايه يمكن في في في فهمي انا اغلى حاجة دلوقتي مش كده يعني تعرف اللي العمارة اللي على النيل اللي هي بالملايين دي شاعتين شاعة شق على النيل وشاعة على الفيل تأخذلك اللي على النيل بخمسين واللي على الفيل بثلاثين والناس كلها بتتكلف عليها ليه قالك على النيل انت عارف مين اللي مستمتع بالنيل البواب ده اللي مستمتع بالنيل لكن اللي عايشين فيها مش فاضين يشوف طول النهار في المكتب والما ندعوه ها والبتاع مش عارف ايه ويروح اخر النهار اذا يعني شد السترة كده وبص على النيل خمس دقايق يبقى الحمد لله ومرأي حجار ينايم عشان هيبقى الصبح يدخل في ايه في الصحونة اياها دي يبقى مش مستمتع بالنيل غير البواب يبقى الراجل ده غنهة دي العقره بتاعته تاخد فتخيل بقى العمارات اللي هنيل كلها الصفه اللي هنيل دي كلها لو مسكنا بقى اله حاسبه وعايزين نحسب تساوي كم مليار الخط بتاع البس الأرض الارض بكام والعناره دي كم دور وكم شقة والشقة بتتشطب بكام والكلام ده في واحد من اصحابنا من اصحابنا يعني كان وسيط لواحد سعودي ان يبيع له فيلا في ده اللي الفيلا دي عبره عن دورين في عماره وخبرك وخبرك عمل إعلان في الجرائد وفتاع الثمن المطلوب كان مليون وسبعمائة ألف الكلام ده ممكن حوالي سبع سنين ثمان سنين كده فطبعا صاحبنا برضو زي حالاتنا بقى يعني هو ما معاش مع غير الحديد فخبرك يعني ايه بيكمل عشان هو مفتاع والكلام ده لكن الرجل السعودي الأمير ذه هو صديقه يعني قال له ما ليش أنا مش فاضي فأنت أوم بالدور ده يبت أنا عني فرأى العجب تصل بواحد قال له وصفها لي ومش عارف يو الكلام ده قال له أحد وصفهالو ويصف هو كم جاه تكيف وتفكيك مركزي ومش عارف يو الكلام ده قال له كم قال له مليون سبعمية ألف قال له أكيد تصبها وحش تأخذ ذلك أكيد تصبها وحش يعني يعني مبلغ متواضع يعني تأخذ ذلك إزاي فشب بقى الخط دي كام وهات القاهرة بقى الكبرى وامسك بقى الشارع ده وكل عمارة من العمارات شب بقى الارض كام والمبنى كام والكلام ده وهات للحزبة في الآخر دي مدينة القاهرة فقط ها والجهزة وتاع ادخل بقى على مصر وبعدين ادخل على افريقيا وبعدين ادخل على القارات السبع بقى برضو ايه بالحزبة اياها دي واطلع الدين الرقم الاخراني اهتيالي يعني اه الارقام هاتفارع ما فيش رقم ياسعي العملية دي انتخذلك ازاي اهو موضع سوط في الجنة اتنين سنطر في مترين خير من كل هذه الارقام شوف حقارة الدنيا وصلت الى ايه حقيرة جدا جدا وصلت الى ايه يعني موضع سوط في الجنة طب ده انا اقول لك الحاجة كمان مش بقى اثنين سنتس في في مترين لا اقل رجل له ملك في الجنة عنده قد الدنيا عشر مرات اخر واحد يطلع اللي مش هيطلع بعده حد من النار بعد ما ياخد جزاؤه نظير نظير بقى تفريطه وتقصيره الكلام ده ربنا سبحانه تعالى يقول له ايه ادخل الجنة فيجي ادخلها يرجع يقول يا رب وجدتها ملأة زحم ماليش مكان فيه شوف الحديث الصحيح ان الله عز وجل بعد ما يعطي كل واحد الملك بقى بتاعه يبقى الجنة لسه فيها ايه اماكن فاضية فينشئ لها خلق عشان يسكنوه ينشئ لها خلقا كما في الصحيحين عشان يسكنوا الايه صاحبنا بقى داخل فرجع قال ربي وجدتها ملأة واخد قال قال أيرضيك أن يكون لك ملك ملك من أهل الدنيا قال ربي رضيه قال ربي رضيه ملك ملك وبعدين ملك من أهل الدنيا مش واحد عنده عزبة عملها مملكة ها في ناس أو في دول زي العزب عندنا مثلا يعني الطيارة مثلا الحربية لما تطلع في خلال ثلاث دقايق تدخل المجال الجوي للدولة الثانية لان هي طول البلد كلها خمس دقايق بالطيار الطيار راح حاب يطلع يلعب له ايه فوق فوقه قد هيعمل ايه اهدي دول لا مش المقصود دول لا ملك مالك يعني ايه واحد بقى هاي زي كثرة وهراق له العالم اللي ايه اللي كان عندهم بقى واحد ذلك ملك مالك قال رب رضيط قال ادخل الجنة ولك عشر أمثال وفي الحديث الآخر برضوößArejim برضو لما, لما قال لي أدخل الجنة ولك مثل الدنيا قال أتستهزي بي وأنت رب العالمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي ألا تسألوني مما أضحك قالوا مما أضحك قال من ضحك رب العزة لما قال له أتستهزي بي وأنت رب العالمين قال أما إني لا أستهزي بك ولكني على ما أشعى قادر ادخل الجنة ولك عشر أمثاله عشر أمثال الدنيا فإذا كان آخر واحد حيدخل الجنة لو عشر أمثال الدنيا يعني قديه يسوي كم ثوط أظنني بقى يعني العملية بين قوي مش كده تخيل بقى لما يبقى موضع ثوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها وأقل واحد لو ملك في الجنة عنده زي الدنيا عشر مرات يبقى أنت بقى تقول لابنك لا ادخل السياحة والفنادق وروح مش عارف ايه وروح هنبك هنا وبكش هنا وارتشف الناحة الكلانية عشان نتمتع ونعيش يبقى أنت ضريت ولدك ولا لا طبعا ضريت ولدك إذ عرضته لعذاب الله سبحانه وتعالى فيبقى لما نيجي بقى عشان نقول إن من الأصول المعروفة إن الوالد يتمنى لابنه أكثر مما يتمنى لنفسه يبقى الوالد اللي يزوء ابنه على معاصي الله سبحانه وتعالى يكره ابنه ما بيحبوش وقد ضرب الله عز وجل مثلا لأمثال هؤلاء قال تعالى يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه الغليين اللي ارتش عشانه وركب الحرم عشانه هذه الوقت عايز يدخلهم النار مكان يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه إذا ما كانوا مش مكفيين وصاحبته وأخيه خد مراثي واخويه إذا ما كانوا مش مكفيين وفصيلته التي تؤويه العية كلها يدخلوا وده دول مش مكفيين ومن في الأرض جميعا كلهم يدخلوا النار المهم أطلعنا قال له كلا انتهت بقى المسألة فعمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي انه بيطل على الآخرة والموازين عنده منضبطة يقول لو ان الدنيا كلها في كفة وإجابتك أمام النبي صلى الله عليه وسلم في كف لا تمنيت هذه ولا تركت الدنيا. وخذلك قال أما لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا كلمة كذا وكذا يعني إيه كل حاجة تتخيلها الإجابة أحب إلى عمر منها. وخذلك طيب ده, ده درس إحنا بنتعلمه بنتعلمه. ودوج على هذا على أباء تعظيم أمر الله ورسوله وتعظيم الآخرة عبد الله بن عمر لأن أبوه عمر بن الخطاب أبوه عمر بن الخطاب شفت مرة في المصير واحد ب... ب... رايح يصلي الجمعة بشور طلع من البلاج وراح يصلي الجمعة بشور أخذلك شاب يقول لابنه إيه شوف يا ابني كرم ربنا خلى الجمعة ركعتين عشان يلحردهو او انت بتصلي الجمعة في الشتاء اربع ركات اشوف المغفل مش عارف حاجة وخذلك. اهو شوف بقى لما يكون ده الاب ابنه يطلع ايه وخذلك لما يكون ده الاب ابنه يطلع ايه الاب اللي بقول ابنه برضو ايه يا ابن احنا اخر مرة صليني الجمعة تالي يوم الاربع اخذلك اسمها جمعة وبيسألوا بجاجة فلما يكون أب زي كده ممكن ابن يطلع ايه تخيل شكل الابن ايه عشان كده جماعة احنا لما بنقول جيل التمكين لازم يبقى أبوه محترم اللي بيتعدى حدود الله مش محترم مش محترم ليه لأنه خفيف لما يكون سيده اللي كل نعمة معاه منه واخد قالك كل نعمة معاه منه ومع ذلك هو مجد في مخالفته يبقى خسيس ولا لا يبقى خسيس للمخالف ومع ذلك يمهله ويعذره ويمد له الحبل كمان وكلما مد له الحبل اغتر فاتى ابوابا من العصيان لم يفعلها قبل ذلك يبقى خسيس ولا لا يبقى خسيس انت تعرف الانسان الوفي ومن الخسيس لما تنظر اليه في طاعة الله عز وجل مهما في الدنيا كان جنتلمان وكان إنسان كويس ويعني كويس أوع. أول ما ييجي المحق هيحطك تحت رجليه، هو إنسان كويس ومبتسم وراجل بقى يسرع الكوح لملعين لإن ما فيش معارضات بينكم المصالح ماشي وبنستفيد من بعض حتى لو هو غني وإنت نديم الملك قديك بتسليه بتقول له نقطتين تفرفش عنه ولا بتاع كده لكن خليك بقى طائف قدامه في أي مصلحة من المصالح هتشوب بقى هذا الإنسان إذا كان عناني ولا لا على طول يدوسه إذا كان عق ربه تبارك وتعالى ونشز عليه وقلبه ما رجعوش من العملية دي وهذا لك أنت من تشغل من من من الله عنده تبارك وتعالى فيبقى الأب الأب بقى لابد أن يورث ولدا يشرفه ولدا يشرفه إن الأب دايما عينه تطل على الآخرة وقد أخذوا هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها في يوم الأضحى أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن توزع لحم الشاه فالمهم عائشة رضي الله عنها كانت سخية كانت سخية الموزعة الشاه كلها حتى ذكرتها الجارية إن يعني تحجز لنافسها حاجة فحجزت ذراع الشاه فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأول شيء كان بيفعله أن يتفقد أبواب الخير في بيته فسأل يعني وزعت الشيء والله نعم يا رسول الله ذهبت كلها إلا زراعها قال بل بقيت كلها إلا زراعها وقال لدي حسبة الآخرة إن دايما إنسان إذا أنفق دايما يطل على الآخرة كل عمل يعمله ينظر هل هذا يبيض وجاه عند الله سبحانه وتعالى ولا لا وهذا لك في يوم هذا يقوي قلبه كده بنقول للآباء إذا كنت فعلا بتحب ابنك وبتتمنى أن يكون أحسن منك فانظر إلى والدك هل علمك محبة الله ورسوله حتلاقي في الغالب أن الوالد مقصر مقصر ليه عشان اللي النظام الشمول اللي كان موجود والقصة المعروفة لديكم جميعا يبقى لو بتحب ولدك صح يبقى تخلي هذا الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى إذا كنت بتحبه كما فعل عمر بن الخطابي رضي الله تعالى عنه والبحث بقية إن شاء الله أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين